أقدم لكم من موقع معراج <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم We're in, in... in... in... in... <تصفيق> إذ جرسل خطلنا بعضهم على بعض إنهم من كلف الله <دل>. I'll see you next one of them. be mm -hmm. Oh, I yeah igabinnu He Qualsevojien <tuhun> <tuhun> Ja Ya Walnut! Well, يحلو ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيط. I'm on baangoli le If all evil Wow satayn <tabian> فخذ أربعة من الخير فقرهن إليك ثم أن الله عزيز حكيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا do مقدم لكم من موقع معراج